129. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله, فإن الله شديد العقاب 120. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قام بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ, ولكن اللَّهَ يُسَلِّطُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ 111. على من يشاء 112. والله على كل شيء قدير 113. في السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما انتم بالرسول فخذوه وما نهاكم عنه وما نهاكم عنه فستحوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب 129. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 120. والذين تبوأوا الدار والإنسان وَرَبَّهُمْ يُحِبُّون يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 119. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 110. والذين جاءوا من بعدهم يقولون 111. ربنا اغفر لنا ولإخواننا, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 112. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين فَإِنَّكَ رَوْفٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أُمَمٍ كِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُكُمْ ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لان يخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الذبا 119. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 110. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد 113. تحسبهم جميعا وقلوبهم شكا 114. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 115. كمثل الذين من قبلهم قريبا 116. ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 117. كمثل الشيطان إذ قال لي من سَانِفُر فَلَمَّا كَفَرَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ كَأَنِّي أَخَافُ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ فهما ان هما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولن تكونوا كالذين نسوا الله فانسوا انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله 119. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون 110. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفاسقون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو انزلنا هذا القرآن <تصفيق> لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 111. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 112. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 113. هو الرحمن الرحيم 114. هو الله الذي لا 117. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 118. سبحان الله عما يشركون 119. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى 110. يسبح له ما في السماوات والأرض 129 وهو العزيز الحكيم